الدرس الحادي عشر تدريب ومراجعة اقرأ القطعة التالية يوسف يقول بعد أن تعلم شيئا من اللغة العربية تعلمت الآن شيئا من اللغة العربية تعلمت عددا من الكلمات والجمل وأقدر أن أتكلم بها في البيت مع أسرتي أبي وأمي وأخي وأختي وخالي وعمي وجدي وجدتي وأقدر أن أتكلم بها في الفندق والمطعم وفي الحافلة وفي الشارع وأقدر أن أكتب بطاقة الوصول وأعد النقود وأذهب إلى الطبيب وأدفع ثمن الدواء وأضحك مع جحا وأنا الآن أشعر بقيمة اللغة العربية في حياتي الكلمات الجديدة أقدر أتكلم قيمة أشعر حياة أكبر أصغر صديق حافلة قريب بعيد